يناس والمنافقات للذين امنوا يضرون نختبس من نوركم رب العالمين الى ده اربع سيرجاء قيامتها ايش اللي بحس ايمانه راكري مو تيتوده ايمانه را بيني جنومير رب العالمين يرناك ونهدا ورناوا بيش واشيتو را خراسيت يرخراستي وا يا بيش واشيتو رناك وزوره ورخراستي ده سيروس عمل صالح يجاز الدين وعم يباشي وكتبه سر برازيات وغلقتين بعد رب بجد بيجي دوير روجه منافق جبيني و دوير روجه منافقه چه بيجن يوم يقول المنافقون والمنافقات منافقه ما روجن ومنافقه شئوه بيسر بيجي داز بسلمانم و اشهدو ان لا اله ايد الله اشهدو ان محمد رسول الله نوويجه بكت شورت بسلمانه اما دلده باري تنية جان باري بهميني يه يعنيش باري بهندك بوشتانية او جتي رب والسار بين ذب بمريت أفرموا منافقا وأمنافقا عقيدنا أبناء الربيع من ربي إن منافقين في الدرك الأسفل من الناري يعني أبناء جهمان أحوش ترى بهما نبي ترى النافج هم ده بويا الجوار منافقو يدمير جم دبجنا إيمان دارا للذين آمنوا يعني أمرفت ايمان واختير ربيع مني بحس منافقا كريت قال منافقا <سؤال> ده جوتي جوتي للذين آمنوا نجوت للذين أسلموا تو اسلام اغلب جرا تید بوچه بواجد او عمل رو او سرف رود کرد اما ایمان او او ناف دلا دار بل هند رباقامی منافقت رو بجنواق او ایمان این هموشت که رباقامی گوتی با آدیه پبینن و راز بین نداره اون ورونه نختب اسم نوری کن دو تفسیره تا این اون ورونه اولی دوه بجین او کم مفسر آگوتی بشت اینجا زوره بجین چونکی یا کم مفسر كيف تريد أو كورة دخلاص بيزي أما ديب تشكله درشته انظرونا بيجد منافق بيجنا منافق الجنومي بيجنا إيمان داره انظرونا يعني انظرو إلينا يعني سحكنا ما نقتبس من نوركم يعني أمد بخو برنا نقوهين اقتباس أولا تشتاكي لأيكي والغري اقتباس أولا تشتاكي لأيكي والغري بيج اقتبست منه العلمة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 اجا اونکی ایماددار ریکا خود بینید، او جاییه طاقریه. منافق نبینم، منافق دو بیشنه ایماددار چیکن؟ بیشنه سخ کنم آج، چون یه واحدهون کواد گرند روناگو چلده. آه، دی برای رونای که بیتم آمیج داره که بینی دهیم. معناه یا انظرونه. اما او اغلب مفصل سریه و تفسیر و آبیا انظرونه، یعنی انتظرونه، ما بگرند. یعنی زی نهاية حوليوية ما بقرن نقتبس من نوريكم ده هميش بين اتجر ونانغو بين و دير ونانغو و خره كبه بينو بين اما چه وقته معنا برنجا قيامته وقته ایک الوا موقف آیا که پشتی کافر و مشرق همو چون خلاص بند ده من نو ايماندار و منافقه او ایمان دارد تا از آرده دبو دلتو آهامو باوری بیا و دجال و آبی سر فجودیم اما دل دباوری نبیا که منافقاً اف هر کدی من نبا هر دو جمعاتدی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بجت رب العالمین دهاد بجت ارفاع رؤساتم دبشتوا سر دخوشه ای کن بلند کن نه دس سر دخو بلند پیغمبر صلی الله علیه و سلم بجت رب العالمین درونه دبشت کد مبینا و كسان اويت ماي هر كسك دي عمل يا صالح دي ايمان اخو عمل خود رناي والدغيد هندك بيغنب صلي الله عليه وسلم هندك يكون نوره مثل الجبل رناوي هندك تشياك يا بيش ودا تشي هندك او بيش دي بيغنب صلي الله عليه وسلم هندك بيش يعني كي امتر بيشيك تشياك هندك دي بيغنب صلي الله عليه وسلم هند دي بن دار و اند کیش بروید نه اوه پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر کی دی ایمان او عمل وی روناوی یا زورا یا نیا کیمه حتی اندک تن پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت روناوی بس افتبلویه امبجنت بلو برون یا پی افتبلوه بس اند روناوی باش بچید بچید اویش اجر هل وی دوند اجر چیا ود میید اوی مروی ایمان و عمل چیه؟ چیا گلی کما گلی جو وی وقته وقتك يبيه الله عليه والسلام يعني وقت رنايه هذا توزيع كران هل يقدرونه خباد وبي وقت هاي بيجي دبي اوجي بري رنايه بتوزيع كران قالك بتطاريك قالك تشجره كسيت باولت هنيتين طاريك لكي تسويكاً دي سرات رو جدهن سرات رو در بازم ايكي لوا طبعاً تفسيرا اوهيكم منافقاش رب العالمين دي رنوائي تعولي، عولي منافقاش رب العالمين دي چلاتي رنوائي داتي الهي قد بالله إله إلا الله دي رنوائي بوهيته وندك تابعيه يهاتي تفسيرا ويهي قد يرجى قيامته يا فلان اي فلان كاس دي, دي وراء وره وده چه ده روناه رونا خوبهت همعنى ها يكتبه اي غبر عمين ده روناهوی ده فلان ليس لك النور ان ما لك نورون بشته چه نیا؟ ها ته چه روناهين نیا ونده کاش مگوتي بشه اندك مفسیش بشه ده روناهوی دهت همه بس ایماندارد امین تا به حینگی وقت رب العالمین نفس صورت تحريم دعوتی ایماندار دعا کن ربنا اتمم لنا نورنا با جنیار رب خوده دترسن ایماندار کرنا وجب مریت با جنیار رب خود تو رونمای متمام که حتا و مبیلی حتا ناف به ده و در باز به نفتاریاتی و سر صراطه جهانگی بی وقتی وقتی رونا و فمریام ناف قطع آهنگی دهن لالی ایمانداره انظرونا ایماندارت چی این نیه چند چونکی وارو نه پیش نه ترسن و نیه ورق بودیار همام نافک او ترسه به هم داده انظرونا یعنی خلی فیوم بگرند و را نختبیس من نوری کم یعنی آمیجدهن گر رونا هنگودش لعکن بچین نختبیس ایرا معنای اول یعنی آمیجدهن رونا هنگو و دی رونا هنگودهن دب خورایک ببینید قیل رجع و را اکم و بیشنه وهن داك وشيغوتين ملايكات دوا بيجنة دي بيجنة منافقة ارجعوا وراءكم يعني هرنا بشتو بشت هرنفا ويري رونوية بقو بينان فلتمسوا نورا يعني اطلبوا نورا يعني هر وير رونوية بقو بينان إلا مكناشين دي ما بين هرن بخو اوجي اولي رونوية توزيع كريب يا رب العالمين رونوية توزيع كريبو واكس اول ويري بيجن بقو هرنوية شب كان أنا بس أروناي بن. أبي أيك التفسيرة. تفسيرة دية قيل أرجعوا يعني ارجعوا إلى الدنيا. يعني بخيارنا الدنيا هي نورا. يعني اطلبوا نورا. أفرونة الدنيا تد كر نوع. في يومات هي أو ايمان أو, أو عمل صالح عمل دنيا دا كذي. هون جب بخيارنا في الدنيا دا إيمان بيننا ما بدرسه. دلو ودبو زمان وعمل ينقول إيه وعمل صالح كان دي رب ده رب العالمين بيرونايت أتفق؟ يعني أبو هاد بجني؟ عملنا مرازيل كرنيا شون لنا الدنيا ما ونواتنا بها دنيا ما هنه دي وابجني يعني ببينة رازيل كران أرجعوا وراءكم فالتمسوا نورا يعني بخارنا في الدنيا ويري أفرونه مالدنيا يا إناي اول رجاء قياماته ومروبينويت أفار رجاء قياماته دهنا مروي بس سببه دنيا سبب ويرونوه قد بالهتاء رب العالمين آخرات الدات أمرو وابدليله عندنا اشكو او ايمان وعندي عمل صالح زرك رجا قامت رنا امر بيد زور بيت منافق ديش نابا نيا ديب قولي اوي غوتيه بيجيت رجعوا وراءكم يعني هرنا بيجا بعوني في كي من وفكت بي بينه، هذين اثنين الإمامدارا فضرب بينهم بسور، ده هنا و هذين اثنين سعت كله ما بينه إمامدار ديوارك يهدي دناه حاجز ما نعك يهدي دناه، فضرب بينهم سور يعني أو ديواره عبد بتا حاجز ما ما بينه دوجش له باب يعني في ديواري في, مانعي في ام بيشنه او ديوار خو مازن درك يكي په و باطنه فيه الرحمۃ يعني رخي ایماندار را جور دا رخي ایماندار را همو رحم خوشیه ورونه هيا و ظاهره من قبله العذاب او رخي منافقاش بران منافقاش او ديوار همو چیا همو عذاب او طاریاتیه من خوشیه ابي وي اوناک مفسره گوتې اوه او ديوار او جي أود بجني الأعراف وعلى الأعراف رجالون يقول او أون مانع أو حاجزة سأمو إرادة كتبية تفسير آياتي ومعنوه چكو ديرا چو جاوهيشتو بري كيريا بري جنسار صراطي و بري درباز بري درباز هنجي طبعا هذا منافقة جتا في دنيا يخادعون الله حلا حاشا لكيت كرن رب العالمين سرد قت يمين مادار ينطور تنقل بسرماهان ورشت قت يمين زكاة ده ونيا حج تنقل وفاق كرو ودل داش ايمان نبو ونيا ده حلا خديكن حاشا رب العالمين إن المنافقين يخادعون الله وهو هو خادعهم رب العالمين شلي لكي قل رب العالمين ونيا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 ناف طاضياتيه وناف عذابه چونكي منافقاش عولي رب العالمين دين بو غريكر. إسلام اسلام إيمان قهشتي. ايمان قهشته ايمان نئنا وباوري نئنا عولي ايمان اينا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا آمنوا بأفواههم ثم كفروا بقلوبهم ايمان اينا دفت خو ودلت هو كفريني بكر وباوري هند رب العالمين دهو جزايا وادة چونكي وا حلال رب العالمين تكر و افهو خسروتینا در ایماندار و بسرمان و شلیط ایماندار راد کرن و دل داشت ایمان نبو و اندر رب العامیش عویده رونایده در بشنیگر رونایده چلیه در هیت هم راندن در بشنه هر ندره احنی بخور رونایده ایماندار راش داده چلیه دیما بین ماه هیت ها گلتن و اف دیواره در هیت ها دارن یو نادونهم یعنی منافق دگاس کنه ایماندارا دنگ بلندی، نیده یعنی گاز کرنه که حیله پش دیواری را دی گاز کنه، او دیوار ما بین ما هاتیه او حاجز او هاتیه دانان المنکم معاکم دی منافق بجن ایمان داره با هم گلنگو دانه بوین مرشنت بودی اشدان لا اله الالله من رشنت کرن هم نداتی نمز گفته من قرآن گلنگو نت خاند هم گلنگو نتاتی نجیهاده قالو بلا بجن بره بس هنگو فتنتم انفسکم یعنی هنگو نفسی خود سر ری برن هنگو هلاغ برن ببنی فاقه هنگو سر و وکیمت کرد اما دل دا هنگو باری پی نبو هنگو باری بیشتی نبو او چتا هنگو سر ود کری جانوویش بن، روژی بن، زکار فتنتم انفسکم يعني هنگو نفسی خود چرای وهي لاكبر لا من الفترة أول ما لاوش تملو بسارة باتل ديني مر بساد ديني لا ده هنقولش نفس يدخل ساد ديني خودش ليكربون لا دهون بسerves هون جوا فشو لاتكلم والتربصتم تربص يعني خوتنا يعني هون جوا خود جاتون كيف يفهم دهون كار كنغي إيماندار كافر ومشترك دسار إيماندار وسار كبن هون جوا خود كيف يفهم دهون هون جوا حس كبر دلية خدا بصرمان بشكن بصرمان رازيل ببن بصرمان كين ببن بصرمان كنا بندس كافر دا ومش ركوا كافر سير كابن هبأكل جناح توابه هبدينا سار هندية كأكل سببته هندية كامر وبشده ناف نفاقه ومنافقة دا مروف دل ده حس كذ بصرمان خسارة ببن وبشكن وكافر ومش رك سير كابن هبش كامر ها نفاق ونقل منافقه بيتحساب کرن يعني تفسيره كادية بجوان تربستم يعني انجو خو برد انجو توبه نكر انجو ايمان و توبه نكر حتى مرنبو قاتي ورتبتم ام جنح اكادية انجو هبو انجو شك هبو و تويتج تيو ابن انجو تكري ايمان اب خوده ايمان اب رجع قيامته ايمان اب قضا و قدره ايمان اب جهنمه او جتي خوده بم انجو تيو انجو تيو ديششك بون يدو دل بن با ور یک راست به نبو چون که هر اوچتی ربل عالم یمگوتی پیغمبر گوت اسماعیل الله علیه و سلام واجب اسرمه نقام نوبین ایمان دار دیو ما ایمان کا بشخ بیوی چگا وعد ناشک محبه کی ایک کے واشنده اوی خدی گوت پیغمبر گوت الله علیه و سلام امرفنا بتچای رویت ایمان دار چون که ایمان اول تبای یکو بشک بیتو بیشت اوی خدی گوت و پیغمبر گوت اسماعیل الله علیه و علی و وارتبتم يعني هنجو يدل بنو باريك او بشك نبو وغرتكم هراتكم الامانيو و تيم بربون غرتكم يعني ساربون بربون يعني الاماني امنياتي امنياتي امنياتي امنياتي امنياتي امنياتي امنياتي امنياتي امنياتي امنياتي امنياتي خوشیم اگر دوبار پیروان بودن، خوفاری گو گواهی چی بوده اگی؟ این دزنش چیه؟ نامنیه. نه آیش داریم رو حس کردیم یه بیت و حس کرد دست میوه بید. پس اغلب جورایی چیه؟ همون ایش چین آبنده. برای عامل سنت و دنیای دو سنت و کم نی دو نداریده. نه به دنیای دو به جینه. برندش آبامین هموگافه بود و اشتانه کار این وقته. وقالت اليهود وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هود او نصارى رب العالمين تلك أمانيهم أو أو خب اما ني هم تاوبوود بجنبودي تاوبودي لوبي هود لوبي هود لوبي هود لوبي هود لوبي هود لوبي هود لوبي هود بن بس لوبي هود لوبي هود لوبي هود لوبي في لوبي هود لوبي هود لوبي هود لوبي هود لوبي هود لوبي و او ایماندار به جمع منافقا، او چه وعده سرهم سرای برین؟ الامانیو، او چشته اونگو باید بودله خود گویی، و چه حقیقت و راستیش بونبو؟ که اون گویی منافق غفور الرحیم، ارحم الراحمینه، ایکیا رحمت کائنات دنیا نون تنهاه بو رجاء قیامتی هلتین. دم دم خود ایماندار خلاص کرد مسین دید درو دلبیرش خود کی خلاص کن؟ خلایل رابل خلاص کن. نیم ویرش مشتکه های بود خود برای هایی نکش و بجید خود برای حمدی لودینیا داستان حیر مهر جایی که مواصله که های ویرش مواصله هایی اول ن بر دل خلقی شریت کن دوام روی کلمانیا کامرو وعفنا نشل بید عمل صلاح نکن بهند ایمان دار دوسته هو هنگ شریت کردن هنگ سررب امر اللهی یعنی حتی امر فرمان ربر عالمینی هاتی که بمرن همک مرین سر بهنده سر چه مرین سر نفاق سر هندی اونگو حس کرد بسروان بشکن و دشمن تواسر سر کن سر هندی اونگه دو دل بون ادایشی داشته خود او پیغمبرا به اون غوته رب العالمینی به عمل ونیا اون هندی که عمد شین خو خلاص کن رجای ماتشش موفق شدند لیخو خوش بو حتی مرنبون غوته و غرکم بین الله الغرور رب العالمين وقربوا لهم وقربوا كانوا يقول رب نمين رب العالمين بيركن الغرور الغرور يعني الشيطانو الغرور يعني الشيطانو يعني شيطانيهم فادش تنسى رأيبرن تيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور بي... أه يعني غرور لكن غرور يعني شيطانا غرور بفتح الغائي يعني الشيطان أما غرور أو تشت مروي سريت باتو ديركت الرب العالميني إيشت أو تشتبه لهم كربو كهونك عبادات الرب العالميني نكا هونك قدش أخونا دنا أواملت رب العالميني هونك ديوات شتوبتنا برب العالمين سنه حرام كلي الغرور هو شيطاني ومسرره بربون البهن الشيطاني ومسرره بربون و ولا دير كدون فاليوم لا يؤخذ منكم فديه فهند رب العالمين بيجيت بياتهدا باش تافروا ان الجنايه توجه فديه او مال او تشتمرو دات برامبره هند دا كان دي دي دي اوله سراب بید جوید بیش نفدية یا گر جوید های مرتبه دوم مجرمان از خراب نویا دیش نهایی گرند یه تلفون بمالو کنم بشه هند پارا اومه بینه جای او پارا مقابل هند داری بوشی ارکان وی بعد نمی‌آد جای وی ماله بیش تول هند روز چه قیامت بیش ن این گناه تولد این گناه تولد دن ماله دن حتی عذاب جهنم مثل ولا من الذين كفروا والكافر ايش يتولد هل بك رب العالمين ايه تقرا ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم ان امر بيت كافر هكا هندي عادي همو ارت همو مال وابطه ومثله معه دي هندي عرده كده يعني دو عرد بنوا واوجت النوف عردي ده هم مو يا روابي ما تقبل منهم رجاء قيامتا چه ينو كان لنوية قبيل كرم بس ده اف ملو بالجهنبه بتدريد بش ده في ها خربوتا افا لنوية قبيل كرم ولا يقبل منها شفاعتن ولا يؤخذ منها عدل نشفاعت بفاهيا ونا في ديش فايدات كاد رب العالمين لبالنو قد هر چان دوية رجاش؟ کسش چنیا کسش چوپینیا کسش چوپینیا نه ونیا هندی عادی خو ایک دلارهام ایک دینار کسی ونیا بس دو کس وی هزینه کرد دو کس پشت خو ونیا هندی گرم نکرد ونیا یا ونیا مروره عقل بیهندی لجید کرد ونیا لجید داده بیش من اسم مروره ت دولماین دم من جرقشتهای روزه قیامتی دیوی ماله دم رابط عالمی دخول چه خلاص کنم دخول عذاب خلاص کنم یهای بیش من مچیگه پاین بچیگر وخره ونیا دم از بما خلاص كان بحر درامي افريكا هم غرتن و تي عرف تشتا تشوفو ايدنو قد لا مال لا بيك لا او تشتي منصبو وني بنمالو مروي تشنش نودي خلاصنا كترج قيامته و مروف المروي نا هيتاقابل كرن ما واكم النار يعني جاي هنغو او رج جهنميا ما واكم النار ماوى يعني او جاي مروف تدا ميد دا هي مولاكم يعني هي أولا بكم هيا هممجيا باشترا هي هيا بكم يعني هيا كوردي بجن هيا حجيهم هيا عمليةهم كريني بقراب كميسر بخوتنا لأسهم رو بيت إيمان دارن وكيد إيمان دل, دل دانقونه بهم دجمناتي إيمان دارات كرد دجمناتي هيا أولا بك صلى الله عليه وسلم ويرا كرد هيا عالم سره هي هيا مولاكم يعني هيا هممه چهتره و باشتره به هنگو چونکه عمل هنگو یه موافق هنده بو که اوه بیتا جه هنگو اوه تفسیرت یعنیش هیه مولاکم یعنی او پشتوان هنگو ها آگر برچه چونکه هنگو دنیا پشتوانی ها کسات کرد اوه شولت آگری جهنمت کردیم که پشتوانی کافر او و جی ها و کلاغ کرد پشتوانی ها ایماندارا کرد مرفیش دوونیا اهلی آغیری کرد آغیری روز قیامت چکرد شدم نه این چیه دوونیا مرفی کرد؟ نه رابر عالمی دم مرفی تصمیمی آغیری کرد بشه و نه توی چه لکه؟ و نه او باش بیمرفی عذاب ده الناب خدا که بعد سی جهنم میاد. هنگیهی یعنی چون مولک او روز شورد مرفی راد بید شورد مرفی روز قیامت شورد بانر ره بید آغیری جهنم وبئس المصير رابطلين دمائك أو كساء دمائك أو مصير عن دمائك أفهم رب العالمين بمقوتين اف آیات آب و هنده آدم رو ف خلوت شدید که آورد به نسبت به هنده آدم رو ف منافق حساب می‌بندیم. آدم رو ف ایماندار، تفیق ایمان و عمل صالح بکند. در جنا قیامت به خلاص بگید. الفام و قفته وی نخوج که منافق کردند. دو وید نب دو بر هنده ربع عامل بود ما هردو با هردو کار کردیم. یوما تر المؤمنین و المؤمنات بين ايديهم و أو بشتингي بحسي يوم يقول المنافقون والمنافقات إشتوأت شيء نبي أما دتشابد عرج قيامته فهند رب العالمين موجود دعم الوكاسين أبد إيمان دار بإيمان بنعمال صالح كان نال الوكاسين أبد نفاق لا نهاية وأبد بنا سبب النفاق ووالوتكات كهلا جبت الدنيا والآخراتش دماغ طبيت أبعد جهنم. يجزاكم الله خيرا ان شاء الله وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.